Audu billahi mineshei, tonė rožim, vis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 وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَا لِخَصْمَانٍ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ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 ان اعيد فيها اعيد فيها وذوقوا عذابا حريقا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جَنَّاتِ النَّجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا حرير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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنها وَأَطْعِمُوا ايسا الفقير ثم اليقضوا تفثهم واليوفون ذورهم واليطوفون بالبيت العتيق ذلك ومن يغظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وَوحَّ لك الأنامُ إَِّ إلا ما يطلَ عَيك فجَنيبُّج سَ منِ الأوثان فجَانبُ الرج سمَِ الأوثان وَجانبُ قَ الزور حونَفأَ الله غيير مشْكينَ بِ